بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وثم التسليم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم وأثر الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا ونجعلنا جميعا ممن لا يكتفون فقط بالقول بل يقرنون قولهم بأعمالهم وأن تكون أعمالنا أكثر من, من أقوالنا فهذا هو الذي يجعل فعلا الأثر لهذه الأمة والله عز وجل أمرنا كما أمرنا بأن نقول خيرا أمرنا بأن نفعل خيرا بل عاتب الله تعالى المؤمنين وقال لما تقولون ما لا تفعلون فنحن كما تعلمون في هذه الحلقات نقدم شيئا من المشاريع التي يستطيع الإنسان أن يفعلها ولو بمفرده بحرصه الخاص لا يحتاج أن يستأذن فيها جهات معينة أو وزارات معينة أو أن يكون فيها مجموعات أو ينصرف فيها أموال كنا تكلمنا في بعض حلقاتنا عن أن الإنسان يعتني بمفرده نظافة في هذه ما تحتاج أنك تستأدم من أحد من وزارها تبسق مع الإمام وتنظف المسجد تكلمنا عن جمع بعض الطعام من المطاعم التي يزيد عليها وإعطاءها للفقراء تكلمنا كنا في الحلقة في الماضية وسوف إن شاء الله نعرض واجباتكم التي أرسلتموها في آخر هذه الحلقة عن أن الإنسان إذا كان عنده كتب زائد عن حاجته أو كتب لبعض جيرانه زائدة عندهم أو لبعض زملائه أن يجمعها ويجعلها في المسجد فنكون في الحقيقة مكتبات في المساجد فهذه فكرة برنامجنا أعيدها لأجل أن كان بعض إخوتنا وأخواتنا لم يشاركون منذ البداية أن يفهموا مرادنا من حلقتنا نحن اليوم في حلقة مميزة حلقة نتكلم فيها عن أشرف ما يقرأه الإنسان ويتعبد به ويتقرب إلى ربه عز وجل به نتكلم عن أشرف كلام وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى وين من المشركين السجارة فأجره حتى يسمع كلام الله تعالوا نتكلم اليوم عن القرآن لن نتكلم عن القرآن في فضله أو وجوب العمل بأحكامه أو الكلام عن إتقانه وتجويده أو ما يتعلق بتعدد القراءات فيه لن نتكلم عن هذا فهذا له شأن آخر إنما نتكلم كيف تجعل لك بصمة مع القرآن سنطرح عددا من الأفكار إن شاء الله. تعال في خلال هذه الحلقة نفس الله نينفع بها. نحن اليوم فريخين مستبشرين. أنا عبد الرحمن الشهري فريخين ومستبشرين اليوم جدا لأجل عندنا ضيوف اليوم ولا لا؟ نعم. حقيقة نحن فرحانين اليوم بإخواتنا وحبتنا الشيخ معال والشيخ هتان وهما فارسان وشيخاني. ويعني من, من أبرز من كان لهم تأثير زيام الله شهر فيما يتعلق بالقرآن تعلموني والأحباء الكرام أن قناة إقرأ وفقها الله الخير لها برنامج أظن هي شباب أقدم برنامج في القناة تقريبا ولا لا مم. كم مضى له البرنامج يمكن ست سنوات, سنوات, سنوات أو سنوات عشر سنوات, سنوات مع عمر الطرف. نعم. برنامج كيف القرآن. نقرأ القرآن أو كيف نقرأ؟ الجماعة إهدين الصراط، هي <تصفيق> <تصفيق> كنعبدوا. <ياك> <وياك. تصفيق> جميل جدا. هذا البرنامج يتكلم في توجيه الناس كيف نقرأ القرآن. ااا وتعلمون أيها الإخوة أنا ودي حقيقة تشرحوا لي أول شيء البرنامج لأنني أنا فرحان بكم حقيقة وأود أن أستفيد منكم قدر استطاعتنا دعنا نخرج تقرير عن الحلقة و. موضوعها ثم إن شاء الله تعالى عودي إلى استماع منكما. هذا تقرير يتكلم عن موضوع حلقتنا نأخذه إن شاء الله تعالى في دقيقتين ثم نعود إن شاء الله تعالى إليكم. بينهم كن مثلهم في جوهم ضابطة. القرآن كلام الله العظيم وصراطه المستقيم وهو رسالة التوحيد ووحي العزيز الحميد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هو النور الساطع والشفاء النافع لا تنقضي عجائبه ولا يخلق بكثرة الترداد فمن قرأه فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما غزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والقرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وخيركم من تعلم القرآن وعلمه وتعليم القرآن لمن لا يتقنه من أعظم القربات إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وتوعد الله الذين يكتمون القرآن ولا يعلمونه فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وقال تعالى: "وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ" قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبنائكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظاً لمن عقل وقال سفيان الثوري اقراء القرآن أفضل من الجهاد وإذا تأملت واقعنا اليوم وجدت البعض ربما لا يتقن تلاوة قصار السور من الأعاجم وغير المتعلمين فماذا قدمنا لهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو موضوع حلقتنا كيف نستطيع أن نجعلنا بصمة في القرآن القرآن هو المعجزة الباقية التي جعلها الله تعالى حجة على الناس إلى قيام الساعة كما قال الله عز وجل وقالوا لو لا انزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله ثم قال الله تعالى أو لم يكسهم أن نأنزلنا إليك الكتاب يعني إن هذا القرآن هو الحجه التي جعلها الله تعالى بقية إلى يوم القيامة الإخوة حقيقة أنا أود قبل أن نبدأ في الكلام عن القرآن وما يتعلق بالاحتجاج به أو بتعليمه لمن لا يعلمه أو لمن لا يتقنه أود حقيقة نسمع إلى تجربة عند الشباب عند الشيخ معاذ والشيخ حاتان زاهم الخير، وهما مما شارك منذ بداية برنامج كيف نقرأ القرآن أظلي يقدمها الدكتور محمد بشير حداد مع الدكتور أيمن، وهما كلاهما ما شاء الله وأنتم شاء الله من المتقنين. الشيخ معاذ أنت يبدو لي بدأت معه منذ البداية من أول ما بدأه. كم كان عمرك لما بدأت تشارك في برنامج كيف نقرأ القرآن؟ والله في ذلك الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى كان عمري في حوالي ثلاثة عشر عاما ما شاء, شاء الله, الله. <تصفيق> كنت تحفظ القرآن في ذلك السن؟ نعم كنت أحفظه وكنت مجازا به بفضل الله ما شاء الله <تصفيق> ما تحفظته؟ أنا حفظت القرآن في سنة 19 ونص تقريبا أو شيء من هذا كنت أحفظته كراءة ولا بالتلقين من قبل؟ الأجزاء الأولى منه قبل أن أتعلم القراءة والكتابة كان والدي وهو من المقرئين جزاه الله خيراً كان يسجل لي الآيات فأحفظها بالاستماع قبل أن أقرأ وبعدين بعد ما بدأت القراءة والكتابة بدأت أن أحفظ بالقراءة والترديد والتسميع على الوالد إلى أن أسممت الفضل لكن قبل لا تعرف القراءة هل كان سهل عليك يعني حفظه كان طبعا سهل وهذا يتجلل الجميع لانه لو شفنا يعني ابنائنا وإخواننا الصغار بيسمع شيء في التلفزيون لأيه يردده كما صح هو حطنا لقرآن ردده كما صح هو طبعا ما طبعا صحيح لكن انا لاحظت ما شاء الله نحن رأينا الحلقات الأولى عند الإخوة وكنت يعني ما شاء الله صغير الآن ما شاء الله يبدو لي انك تحضر ماجستير في ال في القراءات او بأي باب نعم في القراءات القرآني بصوت الله ما شاء الله فهل. الله يحبك يداركم باركة الشيخ أيه. حتان أنت أيضا بدأت معهم منذ البداية ايه أنا, أنا العميد أنا أول واحد أنت الشايب حقه ايه أه. أنت لما بدأت كن كان عمرك أنا كنت في أول جامعة لما بدأت أيه. ما شاء الله من عشر سنوات كنت في أول جامعة ايه ايه ايه الآن أنا طبعا يعني دعوك سرا ترني للإخوة بالمناسبة الشيخ حتان ليست تخصصها القراءات يعني تخصصها أقصد الأكاديمي والدراسي إن أظنك مهندس في الاتصالات كلها إيه ما الذي جعلك تتوجه للقرآن والعناية به وما شابه ذلك سلام عليكم والله القرآن حاجة ساعدك على ال ال دراسة أنا بدأت الحف أنا ثمنت الحف الحمد لله عمر 12 سنة ما شاء الله أيها. حفظت عن طريق إيش عن طريق المدارس, المدارس ولا عن طريق التحقيق؟ التحقيق نعم في المسألة. دخلت في عمرك كم؟ تحكي. والله المشكلة أنا يعني أعتبر أن النضال علي جزء من عمري في التنقل من مسية لمسية. إذن رب أكرمني يعني. ما كانت الحلقات تناسب يعني؟ والله تعرف جودة الحلقات تختلف من حلقة لحلقة يعني بالأمان يعني عشان نكون صادقين وأنا أوصي رجال الأمور الحريصين على أن ابنهم يحصلوا يعني. إتعب شوية فينهم ينقوا الحلق المناسبة. لا يبي عمرة الولد مسكين هذه أمانة حرامية. لا يبي عمرة الولد في بعض الحلقات خذوا ونقوا الساتان. إحنا الحين ما تروح أبونا وراء هذا الواحدة لما نمرض ورده نديله الدكتور. صنف الطبيب المناسب. صدقتي. لكن يعني أنا التحفيز الأخير عند السد محمد الرايع ضايدي الصحة والعافية. بدأت فيه تجربة أنا في الرابع تجليات. ااا. صرت أنت الحمد لله. ما شاء الله في خلال سنتين. هي. لما دخلت معهم كم كنت حافظ؟ والله رجعني من أوله. <تصفيق> أرجعت من البداية. أنت حافظت من عند من. أنا حافظت من من الناس إلى البقرة. ما شاء يعني آخر آية أنت مودانا؟ الله صلّى <تصفيق> <الحمديني. تصفيق> الله عليه. الله تعالى. الآن أكثر الناس، شيخ معاذ، هم يحفظون من عند من بداية سورة البقرة هؤلاء من الناس. لا اللي بيحفظ عادة من في سن الصغر عادة بيبدأ من الناس واللي بيحفظ وهو كبير عادة بيبدأ من البقر وهو نازل. طيب ما أعجب ما رأيت من قدر قدرات الناس على الحفظ أو التعليم لهم أو ربما أن شيء ما عرسته حدثنا والله في عندي مثال أنا استفدت منه شخصيا كان في بعض الاخوة طلبوا مني انه يعني اساعدهم في مسألة في الحفظ وان يحفظوا القرآن وكذا هما كنت انا اظن انهم من عوام الناس يعني ما لهم احتكاك بالقرآن او يحفظوا منه الا يمكن اجزاء يسيرة جدا لا تكاد يعني تتعدى خمس اجزاء او اربعة جميل. تقريبا فبحكم تخصصي انا ابدأ عادة في التدريس لمن هم اتموا الحفظ تماما وانهو فابدع معهم في تحسين دقائق التجويد والقراءة بالإثناد <تصفيق> الى النبيع <المدهة> الصلاة والسلام فاعتذرت <تصفيق> من الاخوة فلما ألحوا علي بدأت معهم بالفعل فهم كانوا اثنين من الاخوة ووالدهم رجل كبير يعني في السن مم. أظنوا يتعدى الستين عاما وما شاء الله القوات إلا بالله يعني أنا قلت سبحان الله ممكن يجي منهم يعني خير ممكن يعني يكون في بيتهن نعم نعم فربنا سبحانه وتعالى يعني أكرم واستطعت بكرمي لا سبحان الله أن أجلس فيهم بالهمة وهم كانوا فعلا يريدون أن يتموا وكان يعني بعضهم يأمل إنه يحفظ ما تيسر أو كده فمع مرور السنتين والثلاثة يعني أتموا بفضل الله اثنين منهم أتموا كامل القرآن الكريم ما شاء الله ووالدهم أتم يعني الآن يعني نص القرآن حفظا بفضل الله ما شاء الله لكوتير. لكن يعني سبحان الله يبدو لي أن القرآن يعني إذا الإنسان أعطاه كله وأعطاه همه أن الله عز وجل عليه. نعم انا أنا أذكر جاءت امرأة إلى دار تحكيم عندنا في الرياض عمرها ستون سنة، ما شاء الله. قالت أنا أريد إني أشترك مع البنات في الحفظ. فكأن الأخوات المشرفات رأينا أنها كبيرة في السن ستين سنة يعني م. لما شابوا م. الدول كتاب يعني م. فقال لي يا أمي لعلك تحضرين المحاضرات التي عندنا قالت لا محاضرات أنا أحضر لكن أنا أريد أن أدرس قرآن أحفظ ظل أنها متحمسة ستحضر أسبوع أسبوعين فأدخلوها إلى الفصول فلما أعطتها المدرسة المصحف أمسكته بالمقلوب م. م. فقالوا أمي يمسك كده قالت والله أنا لا أعرف أقرأ ولا أكتب <تصفيق> كيف ضيه بالتلقين يعني أنت ممكن تلقى صبي أبو خالد في <تصفيق> ويكون يكون صافيا ولو أخطأ خطأين تشد عليه ولا تعطي حلامة يعني فيه ترغيب وترهيب لكن هل المرأة بهذا السلم ما لا تفعل بها فقالت علموني الكراءة والكتابة قالوا يا أمي الله يوفقك أنت الآن رجل في الدنيا ورجل في القبر قالت لا إلا سهلني يقولون فأدخلوها إلى فصل لمحول الأمية. فا كاملة حتى تعلم القراءة والكتابة. ما شاء الله. ثم بدأت تحفظ القرآن. لا يلا. فلما وصل عمرها خمس وستين سنة حفظت القرآن كامل. ما شاء الله. يعني أنا أعلم لما تفضل الشيخ معاذ يعني أحيانا بعض الناس سبحان الله عنده هم لاجل ذلك والله عز وجل يعني يقول ولقد يسرنا القرآن يعني فهو سبحان الله تيسر لذلك تجد أن الذين ربما تجد بعضهم أعاجم. ولو كلمته باللغة, باللغة العربية لا يكاد يفهم بل لو تكلمته باللغة الفصيحة للبنسانه باللغة الفصيحة بالأرض ولا بالبوشة ولا ربما لا يفهم ما تقول <تصفيق> ومع ذلك تجد أنه يحفظ القرآن ويسكنه صنّاً تاماً ونقرأ كثيرا ونسمع عما كان وأظن الشيخ كان ذكرتني ذهبت إلى الدونيسيا وكان لك مشاركة في تحكيه القرآن يعني ربما أن بعض الأعاجم تجد أنه عمره عشر سنوات ويحفظ القرآن كاملا وإذا قلت له هذه الآية أين موضوعها من المصحف يقول لك موضوعها في المكان الفلاني. طيب كم رقم الآية؟ أنا تعرف ان بعض الناس يحفظونها وظن بالرقم. ما شاء الله. نعم. خليتك. هل شاهدت بل. أحدا منهم؟ نعم أنا شاهدت وكان مثال من أعجب ما يكون. كيف؟ امرأة سويدية، امرأة في السويد. سبحان الله. بدأت تتكلم العربية. هي من من أصل عربي لكن ما كانت تتكلم العربية أبداً. ف يعني بدأت تتعلم عن طريق الإنترنت مع أحد الشيوخ في كان في الكويت. آه. وتعلمت معه الحروف حرفا حرفان إلى أن أتقنتها ثم أتقنت التلاوة بشكل يعني ما شاء الله ما في خطأ في التلاوة نهائيا ك... كأداؤ تجويد وحفظت القرآن الكريم كاملا وتحفظه أيضا بأرقام الصفحات وتحفظ الآن إلى ثلثه بأرقام الآيات كله عن طريق الإنترنت بدون ولا شيء يعني يا شيخ ما شاء الله عليه البقرة الآية رقم 25 فتقرأ. تعطيك هي يعني كأنه مسجل ما شاء لا والله لا لا بلنا. لا بلنا. الله يحفظها ويوفقها. الله الله. أنا أتحدى حقيقة يعني ال ال الأديان الأخرى الذين عندهم الكتب ال سواء كانت يعني منزلة من الله سبحانه وتعالى محرفة أو التي اخترعها البشر يعني مثلا لو جئت للإنجيل. لا, لا. تجد أحد من النصارى حتى القساوسة أنفسهم أذكر لا. الشيخ أحمد ديدات لما كان يناظر بعضهم الشيخ أحمد أثناء المناورة يحفظ من الإنجيل أكثر لا. ما يحفظه جيمس وجرت وغيره من قساوسة وذلك أنه أصلا يعني عبث به البشر وزادوا فيه ونقصوا وبالتالي ذهب يعني ذهب الكلام الرباني الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم تعال إلى التواف موضع فيها من عبث الآن غير منتشر عند النصارى أصلا حفظ الإنجيل لا. بالله هل هل ترى في الكنائس حلقات تحفيظ انجيل ولا, ولا في مجموعات في الانترنت لتحفيظ الانجيل ولا يوجد أيضا عند اليهود تعال عند البوذيين كتب المقدسة ليس عندهم أي شيء لحفظها الهندوس عندهم كتب مقدسة ليس عندهم أي شيء لحفظها تعال عند غيرهم من ديالات الأخرى لذلك الله تعالى وتعالى أنزلها القرآن وجعله حجة على الناس وهذه السهولة في حفظ القرآن حقيقة وإقبال القلوب عليه هي أيضا مما يثبت أن هذا القرآن هو معجزة وأنه أوه. منزل من عند رب العالمين فلا تجد هذه السهولة وهذه الارتياح في النفس وهذا الإقبال من القلب لا تجده مقبلا على شعر ولا على نثر ولا على شيء من كلام البشر إنما لا يقبل إلا على مثل هذا القرآن أصل الله تعالى أن جاءنا الذي لذلك الله يحفظه حقيقة أنا أرغب انا الاخوه يا ابو في برنامجنا واثر الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكه وتظلهم الرحمه ويسترهم الله في من البرنامج يتكلم عن اهميه يجعل الانسان له في هذه الامه كل امرئ ما كان كل ما كان الانسان اكثر اتقان واحسانا لهم في جوهم بصمتك <صفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال كلامنا نبيها لحبه الكرام حول كيف نجعل لنا بصمة في الأمة بهذا القرآن كيف يستطيع الإنسان فعلا أن يكون من أهل القرآن الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وقال عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فالإنسان كيف يستطيع أن يكون من هذا المستوى؟ كما تك... وكما تقدم معنا في الجزء الأول البرنامج، نحن وإلا هنا نتكلم عن ما يتعلق بالقرآن عموما يعني كلامنا عن القرآن يحتاج إلى حلقات كثيرة. إنما نحن نتخصص فيما يتعلق بمن و... ما كان لهم بصمة في تعليم الآخرين القرآن، في قامة الحجة على الآخرين بالقرآن وما شابه ذلك. أنا أرحب بالأخفادي هو ما كان معنا في الجزء الأول عبد الرحمن كان معنا أيضا آه. طبعا نعلم أن الله عز وجل جعل لكل رسول معجزة تتناسب مع أحوار قومه آه. عيسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج صارت معجزات عيسى شبيهة بما يفعله قومه يبرع الأكمه الأبرص في الموت آه. إلى آخره موسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه السحر فجعل الله تعالى له معجزات تشبه ما يفعله قومه وإن كانت ليست سحرة يلقي العصا فإذا هي حياة تسعى يخلجه إده فإذا هي ظل النظرين نبينا عليه الصلاة والسلام لم يبعث رقوم محددين مهتمين بالفلك مهتمين بالشعر مهتمين بالسحر مهتمين بالطب بعثها إلى الناس عامة فجعل الله تعالى له أنواع من المعجزات المعجزة التي لا تزال باقية إلى اليوم نراها نحن ونسمعها يعني مثلا من القمر رأه قريش، لكن نحن ما رأينا الآن. صحيح أن وكالة ناسا لنا القمر فيه ال الشق. نعم. نبع ما بين أصابعنا بهذه الصلاة السلام. نحن لم نره، لكن هذا القرآن اليوم لا يزال له هذا التأثير. ذلك الله عز وجل يقول عن النصارى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من, تفيض من الدم، مما عرفوا مما عرفوا من الحق. بل إن الأعاجم هرقل لما بعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام رسالة وأخذت تقرأ عليه أبو سفيان جالس. فأبو سفيان لم يكن مسلما ذلك الوقت فيقرأ عليه القارئ فلما قرأ عليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الله ولا نشرك به شيئا يقول أبو سفيان فنظرت إليه فإذا جبينه يتصفد عرقا لما سمع القرآن وهي رق الأعجم النجاشي لما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب قال له النجاشي هل معك مما أنزل على نبيكم شيء قال نعم فقرأ عليه صدرا من سورة مريم كافا يا انصال ذكر ورحمة ربك عبده زكريا ابن عدى ربه يقول فجعلت وانظر اليك فإلى تدريفا يا ياخي هذا التأثير سمع. العجيب لكلام الله سبحانه وتعالى يجعلك تزداد ايمانا انه فعلا منزل من عند رب العالمين انه مثل هذا التأثير وانك مطالب في الحقيقة يعني المصحف لما تضعه بين كفار لن يسمع منه صوتا وربما لن يقرأه احدهم ولن يستطيع كيف يقرأ لكن مطالب نحن في الحقيقة في أن نقرأه عليهم في أن نشره بينهم أن نقيم عليهم الحجة به أن نحفظه لمن لا يحفظه من المسلمين. أنا ودي أسمع للشباب لكن تقرير جاهز. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ال الأخوة زام الله خير حتى لا يكونوا من من يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم خرجوا وعملوا تقريرا حول. تحفيظ الناس القرآن وإبراز لبعض جهود من يحفظ الناس القرآن ويعتنون به ليكونوا من أهل القرآن الذين هم الله وخاصته هذا تقرير في ثلاثة واربعة دقائق ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى بينهم كن مثلهم في جوهم ضعبط بعد فادي تعرف إش يعني هجر القرآن فادي تعرف هذا القرآن معلق أنا كита ما تقرأ القرآن ولا تتذمر القرآن ولا تعقب ما طب ما في أصلاً عندنا مشكلة إنه في عندنا الناس أصلاً ما يعرف يقرأ القرآن تلاوة القرآن فكيف هي تقرأه؟ ثانياً يعني كباي أثبتها كنا أقول لك على هذا. في عندنا دحين نمشي بالشارع نشوف أي واحد نسأله ونتكلم معه ونشوف إذا مثلاً يعرف قراء القرآن ولا لا. طيب نشوفه ينظر. أقبل اطوي المنا بابعت متك ضابصمتك ترفرف الضحى ترى كل عايه وضحى شرعنا الضحى ظلها والليل إذا سجى ها واتىك ربك وما غلا وللakhirah خير لك من الاولى ولا سوف يعذيك ربك ولا سوف يعذيك ولا سوف يعذيك يُحْلِيكَ رَبُّكَ فَصَرَ اللَّهِ فَلَمْ يَجِدْتَ يَكِينًا فَاوَى فَوَجَدَكَ اللَّنْ فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَائِنًا فَأَمَّ الْيَكِينَ فَلَاكَ شَحَرَ وَأَمَّ الْسَّائِلَ وَأَمَّا بِنِعْمَكِ رَبُّكَ فَحَدِي الله أنت ما شاء الله دحين كم كم مرة تقرأ تقرأ القرآن والله اليومي أجلسه إذا نشوف اللوحة سر يوسي فاعل كذا يقرأ مسلم مساع طب مين بعلمك القرآن والله موجود من الصومال من الصومال من الصومال يعني القرآن ما شاء الله ما شاء الله جاء ولا مش يعني دين جاء جاء من الصومال طب تيجي الصوره صعبه انت ما فاته في الصوره في يعني كده الكلام حق يطلع لك ايش بين الصوره متى انستغرام لا يعني الصوره عندنا النموذج الجديد ايوه خلاص يعني نحن باليوم كده يمكن مكتوب كشر مو صوره ايوه مو قلم كده زي ما شفتوا الآن هذا يعني النموذج يعني في ناس مثلا يكون وراء على علموه القرآن عشان يقدر يقرأ القرآن بشكل أفضل إن شاء الله نحن نقدر نسوي مثلا نقرأ القرآن نعلم الناس كيف يقرر القرآن في, في البيت في المسجد في العمل عشان نقدر نضع بطمتق كل مكان عشان نعلم الناس كيف يقرر القرآن بشكل أفضل وخاصة الناس الناطقين بغير اللغة العربية ضع سمتع بابا. Allah'a emanet. Kes hara. Tabii tabii. Tabii. Ah, yapsın mı Kur'an? Ne? Yapsın mı Kur'an? Tefsir mi Yani, basta tefsir kulu kamilde. Tabii, işte Yani tefsir wa yasin ou wa yasin ou amin. Yani, yani mungkin bir sabah gider. Mümkün ana hamdeler. Hayır, maşallah. Mümkün ığraha, kamil ığraha. Hayır, إننا أنزلناه, أنزلناه في ليلة في القدر. سورة القدر. في ليلة القدر. إننا أنزلناه ليلة القدر. ليلة القدر خير من الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروحوا والروحوا فيها. فإن ربهم من كل أمر سلام هي قد دامت لا سلام هي حتى نفس لا مطلأ الفاجر. مطلع شوف بالطريقة هذه فكل يوم يحفظ كمان شويان يصير في صورة, صورة صورة صورة صور كثيرة هتكون عندك إن شاء الله. الله. آه. آه. هذا مثال والنموذج بسيط تعلم واستفاد من بعض الأخطاء اللي في عملية القراءة لو كل شخص منا في أي مكان يذهب إليه أو في أي فرصة يجدها مناسبة إنه مثلًا يضع يعني تصفيح معين أو يحفز الناس على حفظ القرآن الكريم. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بسمة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا تقرير الشباب ذهبوا إلى بعض الأماكن وحاولوا أن يسمعوا من الناس أنا أجزم لو تيسر لهم الوقت وذهبوا إلى بعض القرى سيجدون أشخاصا لا يحفظون شيء من القرآن أنا مرة ذهبت إلى أو لا يتقنون مرة ذهبت إلى كان عندي محاضرة في جيزان جيزان طبعا في جنوب المملكة وبعدها جبال وتدخل في اليمن فذهبت في هذه الجبال مع أحد الأخوة في سيارة جيب وصعدنا جبال يعني صعبة جدا اسمها جبال الحشر وبعضهم يسميها جبال القهر لأنك ما تستطيع تصعد إلا بصعوبة وصلنا فإذا في فينا ساكنين فوق دخلت على شخص عمره أظنهم في الأربعين تقريبا السلام عليكم كيف حالك الحمد لله فقير يعني فقلت له تحفظ الفاتحة؟ قال مين؟ قلت الفاتحة. قال الفاتحة؟ قلت الحمد. الحمد. الحمد. قال والله يعني. قلت الله سمع لي. قال الحمد لله يوم الدين. والله كذا. الحمد لله يوم الدين. قلت لا الحمد لله رب العالمين. قال الحمد لله رب العالمين. الرحمن الضالين. قلت لا الرحمن الرحيم. هذا سمع أذني. وكنت مرة في إحدى بلاد بلاد الشام. ودخلت إلى بقاء له وأخذت بعض الأغراض رأيت لي شاب جالس عمره يمكن 18 سنة كيف حالك يا ابني أنت بخير قال والله أنا بخير كيفك أنت قلت الحمد لله قلت تحفظ الفاتحة قال يعني شوية قلت سمعني لاحظ أنا في بلاد مسلمين وهو شاب مسلم قلت سمعني فقال الحمد لله رب العالمين قلت صح قال الرحمن الضالين ما هيك الرحمن الضالين هكذا يقرأ حلو طيب. حلو. هذا يا جماعة أنا لا أتكلم عن يعني طبعا المعنى الآن الشيخ أحمد الحمدان زال الله خير ذهبوا إلى بعض القرى هذه خيمه الآن ذهبوا إلى بعض القرى وأخذوا يحفظون بعض الناس الذين لا يحفظون الفاتحة وهم طبعا سجلوها لنجزاهم الله خير لكن الصوت صار فيه مشكلة وهم أخبرني الشيخ أحمد وسنتصل به الآن نستمع إليه أنه وجد هؤلاء لا يحفظون الفاتحة أبدا الشباب إذا كان معنا الشيخ أحمد ممكن نستمع إليه يخبرنا بما رأى قبل قليل دعني أكمل لكم ثم على ما يتصلون بالشيخ أحمد فالشاهد كان يقرأ ويقول لي ما هيك فإذا به لا يدخل قراءة الفاتحة أنا أقول يا جماعة إذا كان هذا في مدينة يعني أنا كنت في عاصمة تلك الدولة وهذا لا يسكن قراءة الفاتحة وهذا في الجبل لا يسكن قراءة الفاتحة دعك من وضحى وانزلناه في ريالة القدر يعني هذا كثر خيره أن يحفظ هذه السور لكن المقصود أننا مطالبون حقيقة أن نجعل لنا بصمة الأمثال هؤلاء والله تعالى سيسألنا والإنسان يا أخي لما يذهب أحيانا في سيارته ويمر ببعض محطات البنزين وهو خاصة لما يكون على الطريق العام ما بين الرياض ومكة ومشابه ذلك ستجد بعض الهنود وغيره ما الذي يمنعك وهو يعبئ لك بنزين تمسكها تقول لها تقرأ كله الله إن أعطيناك الكوثر حقظ هي كلما قرأها طوال حياتك يكون لك مثل أجلها وربما <تصفيق> لم يحتاج أحسنته يكون لك مضاعجورا مضاعفة وربما لم يحتاج أن يحفظها لشيء يسير حتى لو يكتبها بلغته يعني <تصفيق> الآن لما تريد تقول مثلا I want to order". لما تكتبها اي وونت دباليو كذا يمكن تخفض فبعض الناس تكتبها بالعربي اذكر كنا نسويها في المدارس <تصفيق> عشان المدرس لما يقول لي اقرر انجليزي اكون كاتبها بالعربي اي كذا عربي ما انجليزي كذا وونت ووتر فممكن ان تنقلها ايا ان اعطانك الكوتر يكتبها بلغته انجليزي أي اي حتى حيث انه يبدأ يحفظها والله تعالى حتى انت لو لم تعلم به انه حفظ وقرأ فالله تعالى يعلم ويأذرك على مثل هذا ما أجمل أن نجعل لنا بصمة حقيقة في مثل هؤلاء أسأل أحيانا بعض الإخوة أقول عندكم خادمة يقول نعم عندنا خادمة طيب خادمتكم عندها مصحف في لغتها أندونيسية فيلبيني سريلانكي يقول والله ما أدري يا أخي عيب تقول ما أدري دليل أنك غير مهتم أصلا بها وغير مهتم بتعليمها القرآن يعني يا أم قل نعم ولا قل لا دليل أنك سألت أمك يا أمي يسأل الخادمة تحتاج مصحف ولا ما تحتاج مصحف وهي صار لها عندكم ربما سنة كاملة. أحيانا السائق يأتي لا يهتم أحد مع الأسد بتعليمه. أحيانا ربما يكون بجانبنا بقاله أن تتدخلها كل يوم مرتين ثلاث. ربما لم تسأله يوما ماذا تحفظ من القرآن أو هل تتقن قراءة القرآن أو ما شابه. يعني مثل اللي قبل قليل عبد الرحمن اللي كنت قرأ اللي يقوى الروخو فيها. مع أنه يستطيع أن ينصب الحاء بالتدريب. طيب ما الذي يمنعنا أن ندربه يا آخر حتى يستطيع أن يقرأ القرآن كما أمر الله عزوجل بذلك. نعم يا فهدين. أنا اللي كنت أبغى أقوله إنه في خلال تصيينه للتقرير، يعني لاحظنا أن عبد الرحمن اللي فيه الش يعني من العاجم فيها كبيرة تحفظ القرآن، فيع نقول مثلا جزء آه. جزء عامة كامل تحفظه، بس المشكلة زي ما قلت اللي هي ما نحفظ المخارج فإحنا كعرب ممكن إحنا مثلا نفيده من إحنا مثلا نعل نعلمه المخارج والحروض عندك الخادمة في البيت اللي نجيب لك الشاي في, في العمل ممكن لو جلست معه أنت أول حاجة هو حينبسط. <متحدث> نفسيا حينبسط حيشوف انه في ناس مهتمين فيه يعني الحافظ ابن حجر قال لا شك ان الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل نفسه ومكمل لغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدد <متحدث> انه يحفظ هو ويحفظ غيره انت تنفع نفسك وتنفع غيره أحسن. مثل ف... ما قال وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعلم ان ذكرتني فأدي لو واحد يا اخي ذهب الى مطعم الآن وطلب مثلا أي أي مطعم خاصة لما ما يكون في زحام شديد أحياناً أنت تأتي للمطعم وتشوف العمال جالسين يسولفون أليس كذلك؟ خاصة إذا كان وقت متأخر أو وقت بعد الظهر مبكر يجلس الزباين ما جوا أو صباحاً أحياناً درايف كثفر فترد أحياناً العمال يمتصون جالسين يسولفون إيش اللي يمنعك وصديق تعال تعال تعال, تعال. وتأديهم اجلسوا يلا من معلوم صورة قول الله واحد إذا كنت كريم طلع خمس ريال جري الله ليك رأها أعطي ولا عشر ريال ثم تحفظهم يا أخي ما الذي يمنعك يعني ما الذي يمنعني أجعل بصمة في الـ الـ لما أزور مريض في المستشفى أحفظها في الممرض اللي, اللي واقف عنده ما الذي يمنعني أنا لما أطير مريض في المستشفى ويأتي الممرضة لأجل تعطيني إبرة ولا تعطيني الدواء وأشوفه محجب أقول ما شاء الله أنت مسلمة نعم أنا مسلمة طيب أحفظك إن أعطيناك الكوثر طيب أوكي حفظنا يلا إنا خذي قلم واكتبي بلغتك إنا كل كوازة ربك وانح وأشجعه على هذا يا أخي لما الإنسان يحمل الهم حقيقة لما يحمل هم يحفظ أحفظنا في القرآن تجد أن سيحفظهم في المطعم وفي المستشفى وفي بيته وفي البقالة وربما في الطائرة وربما في القطار وربما إذا ركب التكسي حفظ الذي معه او فسر له شيئا مما فيها يا اخي اركب اخيانا ما بعض التكاثة حصل اذا سفرت خارج مندك ما يكون معي سيارة فا اركب معه اقول حافظ قرآن الله واحد يقول ايوة يا عم في مصر مثلا ايوة يا عم حافظها طب انت حافظ ومن اللطائف ذاك واحد يعني بعض الناس يسألون ايه قالوا انت حافظ القرآن قال لي والله حافظ قالوا كم جزء قالوا الله حافظ أربعين جزء <تصفيق> وقرأها كلها ثلاثين جزء. فالمقصود أن تسأل تقول له طيب حافظ إيش معنى الله الصمد ما معنى غافل إذا وقف؟ تبين له ما الذي يمنع الإنسان يفعل ذلك. ااا تفضل يا عبد الرحمن. لما أقول مثل الكلام اللي قاله خونس فادي آه. وأزيد إنه حتى بعض العرب وبعض المسلمين وبعض طلابنا اللي في المدارس ويمكن معلمين القرآن يشهد بذلك أخطاء فظيعة أخطاء وهو بيقرأ القرآن <تصفيق> نظر بيخطئ اخطاء كبيرة جدا احد المرات خلشت مع مجموعة الشباب رحنا لقرية نحن كنا نسافرين اساسا فوقفنا كنا نعلم مجموعة من الناس القرآن. حلو. فوجدت انه في أربعين من العمر ما يعرف الفاتحة تماما حول أوراقه رأيته بنفسي بنفسي وعلمته الصورة واستغربت انه اساسا الصلاة لا تقبل بدون الفاتحة حصلت النهركا فكيف هذا الشخص الآن عايش أربعين سنة أحسنت. وبيصلي بدون الفاتحة أحسنت. هنا مشكلة لأنها كانت صلاة تتوقع الدكتور حماد إيش اللي جعله ما يحفظ الفاتحة اهمال منه ولا اهمال منا ولا لا مبادرة البيئة اللي مع تقصيرنا إحنا معه يعني لو احنا كنا مبادرين لو وضعنا بصمات تتشير على الأيام انت بتعلم هو بطبيعته كأب وعنده أبناء طبيعي أبنه وما ح لو هو حافظ صورة الفاتحة أبنه بالتالي حيتعلم منه صدقت ويعرف إنه في الصلاة وطلب الصلاة إلا إلا هذا تقصيرنا نابع من هجرنا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 ليس متبوعين بل ليس تابعين بل متبوعين. حصل تنتشر المشاكل والمساءل الأمور الكثيرة. القرآن بيشرح لنا كيف نتعامل مع الحياة. فالقرآن ليست مسألة اختيارية. احنا نقرأ القرآن أو نقرده الناس أحسن. أو ما نقرأ ليست مسألة شخصية. القرآن ضروري جدا وأمر مصيري إما نكون أو لا نكون. مسألة حياة وموت. فا ضروري نحن نتعلم القرآن ونعلم الآخرين القرآن حتى يعني نجلس سوية بذن الله. على ذكر الشيخ عبد الرحمن مسألة أن القرآن يعلمنا كيف نكون قادة. يشهد لهذا حديث عبد الله بن مسعود لما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي مسعود رضي الله. عنه لما قال عليه الناس من أقرأهم. بالكتاب الله. ما قال مثلا أكثرهم مالا أو أقدمهم إسلاما أو أكبرهم سنا أكبر كبير أو أقوام شخصية أو أرفعهم منصبا لا إنما أقراؤهم لأن قارئ القرآن هو الحقيقة هؤلاء يكون قائد للناس فالقرآن يربي الناس فعلى أن النسان يكون قائدا يربي فيه شخصية القوية سبحان الله والتأثير في الآخرين أود أن أستمع إليكم أكثر لكن يبدو أن الأخوة سيخرجون فاصل قبل أن نخرج فاصله والأخوة أنتم تعلمون أن برنامجنا منكم وإليكم ونحن نطالبكم أن تطبقوا ما ذكرناه لكم وأن يكون لكم بصمة في البرنامجنا بقف نراها نحن يعني حتى أكتدي بها إخواننا ونطالبكم بواجب ترسلوه إلينا نعرضه في آخر الحلقة فالآن لوحة الواجبات كيف ترسل إلينا الواجب الإخوة سيعرضون عليكم ثم نخرج فاصل بإذن الله ونعود إليكم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نبهي الإخوة فيما يتعلق بالواجب إلى أن الإرسال يكون إلى موقع مباشرة في موقعي وضعنا إيقونتين واكتب عليها بعض بصمتك وموقعيها هو مكتوب الأنمان اسمه www.arifi.com إذا دخلتم إليه تجدون موجود إيقونتين تضغط عليها مباشرة يعطيك السبيل كيف تستطيع أنك تحمل الواجب الذي تريد إما تكون صور مصورة يعني وأنت تعلم أحد صور نفسك أرسل أقول يا جماعة أنا علمت هذا وحفظت هذا وإنت يسر بالصوت أيضا ما عندنا مانع ممكن أنك ترسله مقطع صوت وأنت تلقنه أو إذا كان صوت وصورة يعني فيديو ب الجوال بكاميرا صغيرة بأي شيء وأرسله إلينا ونكون لك من الشاكرين إن شاء الله ويعني وهذا تعاون بيننا وبينكم الأخوة أيضا ذهبوا إلى بعض المقرات هذين ذهبتم إليها آه وصورتم فيها تقريرا إيه صورها في تقرير الطفانة فيهم تعرفنا عليهم ممتاز ممتاز إذن أنا ما تيسر أن أذهب معهم فأنا مشتاق أن أرى التقرير فنرى هذا التقرير ثم نعود إليكم إن شاء الله أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك, ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانفر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانفر من أمل أشهد علينا لمستك نحن الآن في مقرا بتحقيق القرآن ولتعليم السلاوة ويقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرئيسه خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون من نعم الله عز وجل أن هذه الأمثال كثيرة فإحنا في المقرة اخترنا أحد طلاب هذه المقرة لنجري معه هذا اللقاء ونسأله هذه الأسئلة يعني عرفنا بنسك الطالب بدر الدين أحمد محمد أحمد السوداني مغيط المملكة العربية السعودية التحقت بالمغرأة من العام 1426 هجرية لي مدة ثلاث سنوات في هذه المغرأة مباركة الحمد لله ما اللي شدك أن تشترك في هذه المغرأة منهج المغرأة طلعت عليه من أخ كريم زميل مهندس معي في نفس الشركة للشيء اللي شدني له أنه رأي تغيير كبير جدا في حياته في سلوكه في اداء في عمله وهو اذا الله خير يعني له فضل علينا وعلى مجموعه أخرى برضو من الزملاء شدنا للمنهج وعرفنا بالمنهج وكان سبب لنا في يعني اننا يعني نسجل في المزرعه بتسكيه لنا في عند إدارة المزرعه وذي كان شيء يعني تغيير كبير جدا في حياتنا من فترة ما قبل المقرأة وفترة اجتحاغنا بعد المقرأة والحفظ عم عبد الدينات ما شاء الله الآن ليك ثلاث سنين في المقرأة هذه المنهج اللي تعلمته هنا حاولت تطبقه مثلا على أجار الناس ناس معاك في العمل حاولنا في البداية نطبقه على نفسنا على تصنه مشوف تأثيره على نفسنا وهو اللي بتصحر علينا والحمد لله في أول سنة بدرنا يعني تأذرنا بالمنهج كامل وفي السنة اللي بعدها وهذه السنة المنهج يعني الع عدد المقاعد في المغرة ما كل الناس تقدر تبحر بالمغرة فعندي زملاء وجيران مختلف جنسيات فبنلتقي أسبوعيا في حلقات تجويد وليس تحضير أو شيء آخر فترحت عليهم المنهج والحمد لله وجد قبول من عندهم وهم مطبقونه دا الوقت وماشيين بصورة متكاملة جدا وصورة جيدة وممتازة تمام في نفس الوقت الحمد لله طب في السودان انت شوفت في السودان في هذا لا بنفس المنهج لا ما موجودة في السودان انا كنت بحفظ وانا صغير في الخلاوي والكتاديل السودانية بيعتمد المنهج في السودان على مغدرة الحز والتعليم من في الشيخ المباشر وهي فترة بعد الطفولة نفس المنهج دي في السودان ما هو موجود توجد المناهج أخرى لكن نفس المنهج بتاع المغرب ما لحق أو ما وجدت في السودان وما صادقني قبل كذا و... حقيقة شيء يشرح الصدر ويسعد الخاطر أن نرى مثل هذه البصانات القرآنية نريد هذه البصمات القرآنية أن تنتشر لجميع أنحاء الأمة الإسلامية لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صرح عليه أولها وهو القرآن الكريم الشيء الذي اليوم في المقرأ شيء رائع جميل ولكن هذا المقرأ لن تجده في كل مكان لذلك يجب عليك أنت كشخص أن تضع بصمتك في من هم حولك تعلموا القرآن وهذا الشيء حيكون رائع لكل شخص كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك بسم الله الرحمن الرحيم هذا أيها الإخوة إبراز لنشاط بعض الإخوة الحريصين استأجروا بيتا ووضعوا فيه مجموعة من المدرسين ويعني صاروا يقرؤون الطلاب طبعا هذا نشاط بلا شك أنه رائع لكنه قد يحتاج أحيانًا إلى دعم ما شابه ذلك نحن لا نطالبكم تفتحون بيوت وتعملون مقرة هذا <تصفيق> بلا شك إنه شيء رائع لكن قد نع... قد يعجز الكثيرون عن ذلك لكن على الأقل أن يكون هناك إقرا ولو حمل لهذا الهم تقرأ تف... بعض الناس قبل لا سمع لكم يا شباب معنا الشيخ أحمد يا شباب جاء الشيخ أحمد الحمدان أبو عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله الشيخ أحمد الله يسلمك أه... الشيخ أحمد قبل قليل عرضنا ما يتعلق ببعض ال... الرحلات الدعوية التي يعملها مكتب الحم مكتب دعوة الرشاد في الذهاب إلى بعض القرى وإقراء بعض الناس الذين لا يعرفون قراءة الفاتحة إقراءهم أنا أود أن أسألك شيخ أحمد يعني بعض الناس يقول معقول في ناس يحتاجون نعلمهم الفاتحة معقول في ناس يحتاجون أن نعلمهم قول الله وحد يا شيخ أحمد في يعني ما يتيسر لك من وقت بعض التجارب التي رأيتها بنفسك التي ربما يعني نحن نعرض الآن صورتك أيضا في القناة الآن وأنت تقرأ اثنين من الشيبان فودنا يا شيخ أحمد تحدثنا ببعض المشاهدات التي رأيتها التي تحرك الهمة لأجل إنقاذ مثال هؤلاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الواقع أن ال... هذا المشروع الذي يراه الأخوة الآن في القناة لا مشروع يقوم به مجموعة من الشباب المتطوع ويتضمن عدد كبير من المشروعات قد تتجاوز أربعين مشروعا من ضمنها تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى جميل جميل وليس المقصود أن يعني تدريسهم القراءات أو إنما تدريسهم كيف يقرؤون الفاتحة قراءة صحيحة تصحبها الصلاة وبعض قصار السور ووجدنا نتائج الواقع كبيرة الشباب جدا الشباب معتونا قصورة و... مرة وجدنا نتائج كبيرة جدا ووجدنا قصور شديد لهذا الجانب وأناس يتعجب الإنسان قد بلغ الواحد منهم أربعين وخمسين وثمانين سنة لا يحفظون الفاتحة ولا يعرفون قصور السور ويمكن لأي شاب من الشباب يعني مهما كانت قدراته العلمية متواضعة أن ينفع في هذا الباب وأن يعلم وأن يدرس من لا يستطيع أن يقرأ ولا. شيخ أحمد هل عندك حوادث يعني حقيقية وقفت عليها بنفسك تتحفنا بها نعم مثلا جاءنا رجل كبير في السن وسألناه قلنا له هل تحفظ شيء من القرآن فقال لا قلنا تصلي قال نعم أصلي تصلي كل الفروض قال نعم أصلي كل الفروض طيب ماذا تصنع في فرازك ماذا تقول أه. قال أتوجه للشام وقول يا رب اغفر لي طبعا هو, هو في بلد يقع في جنوب مكة ومكة بالنسبة له شام فيقول أتوجه, أتوجه للشام وأقول يا رب اغفر لي بس هذه صلاته هذه صلاته يجوجه إلى القبلة وهذا يا شيخ في قرية قريبة من مكة هذا بينه وبين مكة الرعمي أسكيل لا حول ولا قوة إلا بالله نعم ونموذج آخر شيخ قبيلة يعني سألته يعني تقرأ القرآن قال نعم أقرأ القرآن قلت أقرأ علي شيء من القرآن الذي تحفظ فرجى يقرأ علي سور من القرآن ظننته في البداية يقرأ قصيدة وإذا به يقرأ القرآن يعني يقرأه بطريقة يعني غريبة بلهجة عامية أريت ماذا فعل ربك الفيل يوم صلط عليهم طير النبابيل وهكذا يقرأ القرآن يقرأ القرآن يعني كأنه فهم المعنى الآيات أي سواليف سواليف يقرأها وهكذا ومن هذه النوعية وجدنا كثير بل وجدنا يعني من القصص العجيبة لابني حمدان كان يعني يدرس وهو في المتوسط يدرس الشباب الذين في سنه في حلقات في تلك القرى أحد الشباب في المرحلة الثلوية فوجئنا أنه لا يحفظ الفاتح فقلنا له طيب وكيف نجحت في المدرسة قال يعني نجحت ما كان طيب ما كان مطلوب منك أنك تقول أحافظ الفاجحة قال لا ما, ما سبق أن المدرس طلب مني أني أقرأ الفاجحة الله عجيب نعم ف يعني هذا الشاب يعني عمره يعني تقريبا 17 سنة ويدرس في المدارس النظامية ومع ذلك لا يحفظ الفاجحة طيب شيخ أحمد هذا فيما يتعلق بالرجال ألا تعتقد أن وضع النساء اللي في البيوت أعظم وأطم يعني هذا النشاط الذي نقوم به ينطلق معنا مجموعة من الأخوات الداعيات المتعاونات ونقيم في قسم خاص بالنساء كذلك مشروع تحفيظ القرآن ومن هذه النوعيات أشياء كثيرة جدا بل يعني وجدنا في بعض القرى أن المرأة لا تصلي فعندما سئلت لماذا لا تصلين، قالت أنا لم ينقبع عني الحي تظن أن المرأة لا تصلي إلا إذا ذهبت سن, سن الياس إلا إذا وصلت سن الياس تصلي ان لله وني له رب لكن الشيخ أحمد هل هناك أمثلة حدثتك بها بثلا بعض الأخوات تتعلق بجهل أولئك النساء بإطراءة القرآن هل عندك أمثلة كالأمثلة العجيبة التي ذكرتها قبل قليل الآن ما يحضرني شيئا لكن هل أولئك القوم إذا جئتموهم يتقبلون ويفرحون يفرحون ويتقبلون ويشكرون ويعني يمتنون امتنان كبير وكنا نأتي إليهم ونقول بعد صلاة العصر مباشرة يكون الحضور موجود ونبدأ في حلقات القرآن نفاجأ أنهم يصلون العصر معنا في المخيم ويجلسون معنا ولا ينصرفون إلا بعد العشاء مع أن بيوتهم بعيدة وبعضهم يأتي من مناطق نائية يتعذر عليها الوصول إلى المكان الذي نحن فيه إلا عبر وسيلة مواصلات خاصة وبمال يدفعه ومع فقرهم ومع ذلك يأتي ويحرف ويقولون يعني نحن لم يسبق لنا أن جاءنا من يعلمنا وأنتم جئتمون تعلمون فيشكرون هذا ويمتنون ويرونها يعني جميلة كبيرة وقعت مننا لهم شيخ أحمد تعليمهم وتحفيظهم سهل والتي مشقة شديدة والله بالنسبة لصغار السن والشباب لا فيها سهل أما كبار السن فألسلتهم قد تعودت على النطق بالكلمات بهذا بهذه الطريقة ففيها صعوبة لكنهم يحفظون يعني مع أنهم كبار في السن شباب أعطونا الصور برة ثانية أعطونا الصور يتفضل يا شيخ أحمد لكنهم يحفظون يعني إذا إذا إذا تقرف عليه الآية يحفظها وبسرعة فيهم صفاء في الذهن ذهن على الحفظ قد لا توجد عند أبناء المدن. طيب الشيخ الآن في في تعليمهم هؤلاء يعني أمة المساجد عندهم ما شابه ما يقومون بهالجهد. للأسف الجهود من قبل كثير من الأمة ليست بذلك وال يعني ما وجدنا يعني لكثير منهم أثر في هذا ولما تحدثنا مع بعض الأمة عن الجهود كانت أعذارهم إما بأنهم مشغولون أو أنهم يعني في نهاية الأسبوع ينتظرون نهاية الأسبوع لينطلقون إلى أهاليهم في المدن التي جاءوا منها أو نحو هذا. أصلا الله لا يحرمكم الأجر شيخ أحمد طيب سؤال, سؤال آخر يا شيخ في التعليم الأعاجم مثلا عمان أو ما شابه ذلك ما كان لكم تجربة معهم؟ بلا يعني عادة إذا خرجنا يخرج معنا فريق من الإخوة الدعاة الذين يتحدثون الفلبينية والبنغالية والأردية <تصفيق> وننطلق إلى العمالة الموجودة هناك ونقيم لهم برامج خاصة بهم <تصفيق> ويعني يكون هناك اقبال لا بأس به من قبل العمالة على البرامج التي تقام لهم ومنها تحبيظهم قصار الصور الله يجزيك خير إبو عبد الله ليجعلك مباركا ولا يحرمك أجرها البصمة اللي جعلتها في الأمة ويجعلها شاهدة لك في الدنيا والآخرة الله يجزيك خير شعبنا بارك الله فيكم أيها الأخوة نحن كنا قد عرضنا قبل قليل مقطعا لمجموعة من الأخوة يحفظون بعض كبار السن القرآن ورغبنا حقيقة في أن نتكلم مع من يعني هو مسؤول عن هؤلاء الأخوة وعن ترتيبهم وعن أخذ الأذونات الرسمية لهم لأجل الخروج إلى هذه القرى وما شابه ذلك والشيخ أحمد الحمدان مدير المكتب العرشاد في جدة عسى الله لا يحرمهم الأجر والثواب. هم يذهبون كما ذكرنا وكما سمعتم من الشباب يعني يحفظون كبار السن ويقول إن بعضهم يعني ما يعرف يصلي. بعدين يا أخي جنب مكة يعني ولا يتكلم عن غرب أفريقيا ولا عن جبال في أوزبكستان ويتكلم عن محيط مكة يقول لي أتوجه نحو الشام يعني شمالا وقول رب فر لي فرص ونصليت يا أخي هؤلاء من لهم حقيقة إذا كان حتى صلاة لا يسكنها وحتى ربما صومه لا يسكنه وقراءة القرآن لا يسكنه هذا من له؟ أنا أقول حقيقة أن أطالب كل إخواني في كل بلدان العالم سواء في المملكة أو في دول الخليج أو في اليمن أو في دول أفريقيا عامة أو في دول الشام عامة أو كذلك في أي دولة لا بد حقيقة أن يكون بصمة فيما يتعلق بهذا معنا التصال من من؟ أخي أيمن سلام عليكم أيمن وعليكم السلام أهلا وسهلا يا أيمن نعم يا دكتور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيمن يا مرحبا الله الله يحفظك يا رب بارك الله فيك أخي أيمن حتى حتى نسمع من الوقت أنا أخي مغترب بالنرويج تقريبا قبل ست سنوات أي أيمن أنا سأذهب و... إلى أريد أبقى... أن أوصي بصمة إلى الأخوة المسلمين المقتربين في بلاد الغربة نعم. أنا أخي إمام مسجد في مدينة صغيرة في شمال النرويج عوضا فكان عندي أخي في البصنة التي وضعتها في سنة كتاب الله عز وجل هنا أخي في أوروبا لست كثير كثير من أبناء الجالية المسلمة الذين يعيشون ويترارعون في مرحبا لا يتنعون ولا يكتبون اللغة العربية فماذا فعل؟ فبدأت أخي الحمد لله رب العالمين تقريبا من 5-6 سنوات أحضر أبناء الجالية المسلمة الذين لا يطلقون العربية وبالذات أخي الجالية الشيشانية من, آه من روسيا آه آه والحمد لله أخي أعمل لهم الكورسات في اللغة العربية والقرآن أربح شهور ومدل ساعتين فقط في الأسبوع ممتاز ذاك ممتاز. الله خير وبارك الله فيك وصلت فكرتك يا أخي من ذاك الله خير بارك الله فيك الأخي ذاك الله خير له جهد ذكر من فيما يتعلق تعليم اللغة العربية وبالتالي تعليم القرآن بقي معي حقيقة هنا بعض التجارب المهمة التي لا بد أن نذكرها كيف نستطيع أن نجعل لنا بصمة في هذا أيضا أخي فادي وعبد الرحمن عندهم مشاركة حول ذلك أنا أعلم من الاتصالات كثيرة الآن لكن الوقت يزحمنا معنا بعض الأفكار التي أيضا نريد أن نطرحها لإخوتنا وبعض التجارب ومعنا أيضا لوحة الواجبات حتى نعرضها لكم لكن لعل هذا إن شاء الله تعالى يكون بعد هذا فاصل بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم لا نزل معكم أيها الأخوة فيما يتعلق بأفكار لأجل تعليمنا في قرآن أنا سأذكر تجربتين أو ثلاث لبعض المشايخ الشيخ الله القرعاوي رحمه الله كان له جهد في منطقة الجيزان واتهامة فلاحظ أن رعاة الغنم يأتون ويزدحمون عند ذئر ليأخذوا منه الماء يستقون به الماء وهم على دوابهم على الحمير فكان أصلا هناك شخص ينظمهم يعني فيأتي الواحد ويمسك سرع يعني يضع الحمار كم الله عليه الجرار التي يحمل فيها الماء الحمار وهذاك هو الذي يقدم شيئا فشيئا ويسقيه ثم يقول يا فلان تعال صداد لاحظ الشيخ القرعاوين هؤلاء الحميرة كرامكم الله تمسك الدور وهم جالسين يتحدثون فجاء وضع مظلة وضع طبق من تمر وبساط، وقال إذا رأى واحد جاء وقف حماره يقول طيب تعال كل عشر تمرات وحفظ الفاتحة فكان يأتي ويأكل تمر ويحفظ الفاتحة فحفظ الفاتحة بذلك مئات الناس من روعات الغرب الذين كانوا لا يحفظونها المقصود أنه جعل له بصمة في هذا يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال. يسني على من يقرأ القرآن وكان يقرأ بعض الصحابة القرآن وكان إذا أسلم واحد من الصحابة قال خذوا فعلموا أخاكم وكان إذا جاء أحد يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام قراء يرسل معه حتى أرسل مرة سبعين قارئا إلى, إلى مجموعة من القراء لكن أولئك كانوا كفارا أظهروا الإسلام فغدروا بها على القراء وقتلوهم إلى آخر المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان له اهتمام بأن يعلم القرآن ليس فقط أني أتعلمه أنا لا بل كان يدارسه جبريل القرآن كل رمضان يأتي ويدرس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن يقول عليه الصلاة والسلام إلي عبد الله المسعود اقرأ علي القرآن ويبدأ عبد الله المسعود يقول أقرأ عليك وعليك وأنزل قال أني يحب نسل عمر غيري من يا أخي نحن لو جعلنا لنا هذه البصمة حقيقة مع الصغار والكبار اليوم لأفلحنا فعلا وشعر الواحد إني صح أنا أتألم لوضع إخواني في فلسطين أتألم لوضع إخواني في العراق أتألم لوضع إخواني في أفغانستان في الشيشان في كل مكان لكن هل يا أخي أجلس أتألم وأنا أنظر للأخبار وأقول يا أخي هذا شوف ماذا فعلوا فيه يا أخي هذا سجنوا يا أخي إخواننا في أبو غريب هل نكتفي يا أخي باللطم بس طيب ما دام أنك لا تستطيع أن تنصرهم بنفسك ولا بمارك يا أخي على أقل أنصر الدين كما أن الدين يحتاج إلى منصر إخواننا هناك يحتاج من يعلم الناس يحتاج إلى من يعلمهم الصلاة يحتاج إلى من يحفظ الصغار القرآن يا أخي. إذا أنت لم تستطع أن تنصر أخوانك ربما هذا الصغير لذلك بعد أحداث 11 سبتمبر تجد أن أمريكا ضغطت على عدد كبير من الدول الإسلامية حتى ماذا فعلت أغلقت كتفيب القرآن التي كانت موجودة والآن بعد ما أغلقت عدد كبير من كتفيب القرآن التي كانت في القرى وتحت الشجر وفي البيوت أغلق مئات أو ربما آلاف الكتفيب ودور القرآن في باكستان وفي عدد من البلدان التي كانت تعلم القرآن بل زاد على ذلك أن مع الأسف اليوم عدد من بلدان المسلمين لا يهتمون بالمواد الدينية في تعليمه الأطفال فيصبح الطفل ربما يصل إلى ثالث سنوي وقد أتقن الأحياء والفيزياء والرياضيات لكنه لم يتقن كيف يقرأ القرآن وبدأت يعني مناهج القرآن الكريم ومناهج الدينية في هذه المدارس تقصص يمينا ويسارا حتى بدلا ما كانت أربع حصص صارت حصتين ثم صارت حصة ثم صارت نصف حصة ثم ضمت جميع المواد في في ورقات معدودة وصارت لا تحسب الرسوب الغياء في الرسوب والنجاح مثل حصة الرياضة والفنية وما شابه ذلك فالآن مع هذا الضغط على الإسلام ومع يعني التضييق على تعليم القرآن تزداد علينا المسؤولية صح يزداد على كل مسلم الآن يشاهدني المسؤولية. أنت يا أختي حافظي الخادم التي عندك في البيت. اعملي على تحفيظ من من تعرفينه من الأعاجم إذا ذهبت إلى المستشفى حافظي الممرיבות. أنت مطاربا أن تحفظ من من هم في المحطات البنزين من من تراهم في القرى من تراهم في المستشفى عمال النظافة الذين يجلسون في المستشفى تعال أنت تحفظ الفاتحة طيب ممكن أجلس معك بقية قل والله وحده الله, وحد. الله الصمد خذ اكتبها دعوة يا أخي يحفظ اعمل اجعل نفسك فعل من من يحرصون أنا يجعل لهم بقمة في في مثل ذلك. تفضلت عدي أنا كنت بنوه عن أهمية تعليم الأطفال القرآن الكريم. معروف العلم في الصور كان في الحجة. فالآن في علم في علم الأجنحة يقولك إنه الطفل هو داخل الرحم ومو يتأثر بما تتأثر به الأم خارجياً أو و... مسمع. فلو كانت مثلاً الأم تسمع تست... للقرآن والطفل في داخل بطنها حيث أثر الطفل أحسن. لما يخرج للبطل لما يخرج الحياة. أحسن. وأذكر لكم قصة طفل كان عمره سنتين دخل عليه أبوه في البيت، وجاء جالس الولد يردد الجزء الثلاثين من القرآن. الله هو كبار؟ فاستغرب الأب راح سأل زوجته أنت بتعلم الطفل هذا القرآن أو شيء لا. بس أنا بأخده معي في حلقات القرآن لكون جالس معايا. فتخيل الله أنت من بس من مجرد جلوسه آه. من مجرد جلوسه هو في الحلقة حفظ الجزء الثلاثين. ما شاء الله وصل عمره الآن لخمس سنين وحافظ القرآن كامل. والله يا أخي هذا هذا عجيب وهذا يدلك على إنه مثل ما قرأت على وقد يسرنا القرآن للذكر. سمع عبد الرحمن. لما أقول القرآن والتغيير الهدف من القرآن لسه لسه تلاوة تلاوة تقرأ. عبد الرحمن الأخوة يقولون معنا اتصال مهم من سوريا نأخذه. صحيح. هذا له حد بعيد يعني شوي. صبر حد. الله يحيي. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبًا يا حسن حسن ادخل في الموضوع مباشرة. والله نحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير احبك الله احسن فيه. والله يا شيخ أنا الله الحمد الله راقدرنا الخير ويسترنا يا. الحمد لله. حفظ عندنا من بيتنا ثلاثة حفظات قرآن. ما شاء الله. وبنات عمرها عشر سنوات وحدا عشرين جزء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب حسن هل و... لك هل لك تجربة حفظ. أن في تحفيظ أحد القرآن؟ والله يعني قليلا مو مو ذا هذا موجود. أنت ما شاء الله عساك حفظت إن شاء الله. والله يعني قليل، بس الحمد لله الله يعني يسر. الطرح البركة في أهل بيتك ما شاء الله. وال... الله يجزيك خير وينفع بك ويبارك فيك يا أخي حسن. ذاك الله خير، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن معنا تفضلي. أهل السلام عليكم السلام السلام عليكم السلام بنتي. تفضلي يا شيخ السلام عليكم السلام عليكم أقوى بصمة في المجتمع في القرآن تكون من مدرسين ومدرستات تحفظ القرآن، فهما المفروض إنه يشجعوا ما يحبطوا اللي بيدرف عندهم، آه هذا يعني جدا منتشر عندنا، وكمان يا شيخ إحنا عندنا في, في المدارس بداية الثانوي يعني شوف بنات كبار في الثانوي تلاقي نادرا اللي تعرف تقرأ القرآن، فقط اللي تكون في تحفظ القرآن هي اللي تكون صدق جيدة في القرآن صدق فاحنا يعني قبل حصة القرآن بيجي البنات عشان ت ت الصفحة اللي هي عليها كيف تقرأ آه فيعني هذه بنت في سنوات والله صدق الله يجزيك خير وكلامك فعلا مفهوم هذا فعلا أيها الرفقاء يعني وجهة نظر قوية وأن بعض الناس ست سنوات وياه والآن لم يتقن مع الأسف قراءته فضلا فضلاً عن أن يحتضنه للغير الله يجزيك خير أم عبد الرحمن طيب نحن بقي معنا أربع دقائق ترى <تصفيق> ننسي ومعنا واجبات المشاهدين على الحلقة الماضية. الحلقة الماضية كانت عن إيش يا شباب؟ عن شباب. شباب. أحسن جمع كتب الزائدة عند الناس ونشاء بها مكتبات. فعنا واجباتكم. طبعا وصل الله الحمد عدد كبير من الواجبات على الموقع. اخترنا منها ما في يعني اللي واضح اللي يمكن يعني أحسن ما هو يعني جيد للعرض التلفزيوني اخترناه فناخذها معك وثم نعود إليك شاء الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بسمة. أقبل هنا ضع بسمة دعنا نسامر بسمتك ونفر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بسمة دعنا نسامر بسمتك ونفر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك وجعل هنان عادتك عقب هنا عقب هنا بصمتك ضع بصمتك كن بينهم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن وصلنا عدد من الفيديو لكن بعض المشكلة وصل متقطع كذلك وصل عدد كبير من الصور لإخوة جمعوا كتبا وصوروها نحن حقيقة لا نريد صور الكتب <تصفيق> يعني هم الشباب جمعوا الصور وصور الكتب وأرسل صور الكتب لا نحن لا نريد صور الكتب يعني يستطيع اللساء صور في المكتبة الذي نريده وأن تجمع الكتب وأن ترتبها في مكتبة المسجد تصور أما اللي حصل حقيقة بعض الإخوة وضعوا للصور وصوروها وارسلوا صور الكتب. <تصفيق> واجب اليوم أنا أريد من الإخوة أن يطبقوا عدة شئ. أرجع لك عبد الرحمن. ما في <تصفيق> أولا أن يحفظ أحدا ولو قصار الصور من القرآن يحفظ كبير صغير يحفظ جدته جده إلى آخره يحفظ طفل يحفظ أعجمي. العلاه بنشر القرآن عبر الإيميلات ينشر مقاطع مؤثرة في الآخرين تسجيل سيديات القرآن. وتوزيعها على عدد من السيارات حتى الناس يسمعوا وربما أتقنوا الناس اللي في الشوارع وغيره تحفيظ الناس بقدر المستطاع الحفظ مع النفس حقيقة أنا أقول إذا نحن طبقنا مثل هذه الأمور التي ذكرناها سواء عبر إرسال إيميلات في المقاطع أو شابه ذلك بذل الله تعالى سنا انتبه أسمع اللي عندك عبد الرحمن آخذ دقيقة ثانية الله يسعدك نتكلم عن القرآن القرآن مليء بالفكر والعبر والنقاشات التكاثر القرآن عظيم yürsçk, kütirme, mânîl, mühemme. هل القرآن للقراءة فقط؟ لا، القرآن ذات طبيعة منهجو، ذات طبيعة تغييرية. لذلك يكرهه الظالمين من الطغاة، لانه بغير البيئة الفاسدة لبيئة بيئه صحية ومنها ممكن ما يسأل الوقت الان نذكر كيف تغير من انسان يصنع إلهه من التمر، فإذا جاع أكله إلى إنسان جدا ذكي قائد و جدا ذكي وكان يطابق كلامه كلام الوحيد أحسن, أحسن, أحسن إلى غيره من, من الأمثلة وأقول أن القرآن هو عبارة عن دليل للحياة لما يخرب عندك جهاز أو تتذب من المطمع يصلح المهندس الذي صنعه أو تأخذ الدليل وتقرأ الدليل حتى تنتفى فيه في استخدام الجهاز حياتنا ما هي أولى نحن نقرأ الدليل أحياني. ودليلنا هو القرآن كيف أل نتعامل مع العقل مع القلب مع الروح مع, الروح، مع الاخرين سنة. مع الكون والحياة الله يجزي خير عبد الرحمن أجارك مبارك أنا مستمتع بكلك المخرج يقول لي انتهى الوقت تاني الله يسعدك أنا بيبارك أذكر الأربعة حقيقة ما نريد منكم نريد منك أن تحفظ أحدا وصور نفسك وأرسله إلينا تحفظ الطفل الأعجمي إلى آخره تسجل سديات ولو أربعة خمس سديات تعطيها بعض سيارات الأجرة لأجل أن يح يشغلوها للناس حذروا أهدية بصوت جميل تهديه لنسان كافر ما في مشكلة خليه يستمع لي في سيارته وكما قال الله عز وجل وين أحد من المشركين في سيارة حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهما منه يرسل هذه المشاركات سواء كانت فيديو فيديو أو كانت ثابتة ترسل على الموقع عندي www.arithi.com ستجدون إيقانة في ذلك حقيقة أنا أعلم أننا كنا يعني نريد أن نقدم أكثر من ذلك وأنا التحذر الذي بين يديه كثير وأنا أشوف معكم أوراق ومعنا <تصفيق> إيميالات بالمناسبة وإسم إس لكن الوقت عصرنا عصرا ولم استقبل اتصالات صار المخرج كان يقول لي معنا اتصال من كذا لكني كنت أقول لا نستطيع أن نأخذ فأنا أعتذر وحان وقت الختام إلى لقاء آخر إن شاء الله فعال وفي استقبال الهومورك منكم الواجبات إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله <تصفيق>